بِلَدِينَا لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ أَفَنَظْرِبْ عَنْكُمْ ذِكْرَ صَفْحًا أَقْوَاتٍ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِ وَمَا يَتِيهِمْ مِن نَبِيٍّ إلَّا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 الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبل وجعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون والذينزل من السماء ما بقدر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 لتأستوا على ظهوره ثم تذكرون عمت ربكم ثم تذكرون عمت ربكم إذا استوئتم عليه وتقولون سبحان الذي سخر لنا هذا الذي سخر لنا هذا وما كننا له مقرنين وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ